111. ولحم طير مما يشتهون 112. وحور عين 113. كأمثال اللؤلؤ المكنون 114. جزاء بما كانوا يعملون 115. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخطود 114. وطلح منضود 115. وظل ممدود وما 119. وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة 112. إنا أنشأناهن إن شاء 113. فجعلنا هُنَّ أَبْكَارٌ عُرْبًا أَثْرَابًا لِأَصْحَابِ الْيَمِينِ ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ وَثُلَّةٌ مِّنَ الْآخِرِينَ وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ فِي سَمُومٍ 110. وظل من يحموم 111. لا بارد ولا كريم 112. إنهم كانوا قبل ذلك مترفين 113. وكانوا يصرون على الحنف العظيم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 126. لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم